أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتام ربا وينها وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لا لكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم فلا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا أعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا تتت تتخذون أيمانكم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي ويبلوكم الله بي ولا يبينن القيامة ما كنتم فيه تختلفون وتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دَخَلًا بينكم فتزل قدم فتزل قدم بعد ثبوتها وتدوق السوء بما صدت ثم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم لا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند Amen. موسوعه Amen. ولقد نعلم أنهم يقولون إِنَّمَا يؤلمه بشر بسان الذي يلحد I ولهم عذاب أليم إنما يختر الكذب الذي قلبه متمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم, فعليهم غم Um <laughs> استحب الحياة الدنيا أمام خيرات <تصفيق> طوا <تصفيق> Thank I've أرضمنا ما قصصنا عليك من قبل وما لفضيله <تصفيق> الدكتور إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين Here I وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوكبتم به ولئن صبرتم لهو خير وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفِي ضَيْقٍ مِّنْ يمكرون وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما أوقبتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إِلَّا بالله ولا تحزن عليه